الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه, رحمه الله يقدم, يقدم لكم هذه لكم لكم المادة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين مبعدنا اليوم مع باب جديد من أبواب كتاب التوحيد الباب باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وأول ما يتبادر إلى الذهن سؤال الكتاب يسمى كتاب التوحيد إيراد المصنف للصبر في كتاب التوحيد مشكل ما هي مناسبة؟ هذه الترجمه وهذا الباب وسبب اراده في ثنايا كتاب التوحيد او لماذا اورد المصنف رحمه الله الصبر في كتاب التوحيد طيب السؤال بطريقه اخرى لو ان شخصا اصابته مصيبه فجزع ولم يصبر هل ينتقد توحيده ام انه اتى كبيره من الكبائر؟ ولا لزم ان ندخل جميع الكبائر والنهي عنها والامر بضدها ان ندخله في كتاب التوحيد ثانيها فواحد واحد عنده يعني تبرير للمصنف حديثه عن المحبه عن الخوف عن الرجاء عن النذر عن الذبح عن كذا كله, كله مقبول لكن حديثه عن الصبر الذي هو من متعلقات السلوك حديثه عن الصبر في كتاب التوحيد مشكل ايوه الدعوة إلى التوحيد تحتاج إلى صبر الصبر نصف الإيماني. الإيمان الإيمان نصفان صبر وشكر طيب فقلنا القول بأن الصبر صنف في كتاب التوحيد له عندي أوجه الوجه الأول الصبر من مكملات التوحيد الصبر من مكملات التوحيد وبالتالي لا شك أن من نقص صبره إنما نقص صبره وجزع وتصخط لقلة معرفته بالله واهتز عنده ركن الايمان بالقضاء والقدر وهذا من اركان الايمان وبالتالي الصبر من المكملات وضد الصبر سماه الشارع كفرا سماه الشارع شنو كفرا ولكنه لا يكون كفرا اكبر انما هو كفر اصغر كما سوف ياتي بعد قليل واستدلال المصنف بهذه النصوص يدل على أنه يعتبر نقيض صبري ليس من الكفر الأكبر وبالتالي الصبر ليس من شروط صحة الإيمان ولكن من مكملات الإيمان الدليل اثنتان في الناس هم بهما كفر الطعن في الأنساب والنياه على الميت والنياه على الميت من شنو من عدم الصبر وبالتالي هذا اولا ثانيا الصبر الباعث عليه حقيقة الإيمان بالله فلا يصبر إلا من إلا مؤمن قوي الإيمان وبالتالي الصبر الإيمان يبعث عليه ويحض عليه وينميه وكذلك أقول بأن الصبر أيضا يبعث على التوحيد ومن ذلك الصبر على التوحيد يعني التوحيد نفسه يحتاج إلى شنو؟ إلى صبر وإلا فما أكثر الأذى في في التوحيد بل جميع الأنبياء وكل الصراع الذي يدور في العالم في الدنيا في الأولين والآخرين إنما في قدسنه التوحيد الآن اتكلم في السيره يقول لك أحسن زوج يقول لنا ناس دي ديل دي العلماء اللي يتكلم اتكلم في الفقه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 الكلام ده حق لحد يوم الدين وأن المساجد لله فلا كذعوا مع الله أحدا ما تنده الشيوخ الأموات لا ينفع ولا يضروا ده في مشكله لكنك وجدت السيره وصلنا طلع من مكة ومشاهدت اطلع من مكه شنو التوحيد التوحيد مأصوبة لا نعبد إلهك عام وسأعبد إله نعام دي ما فيها مجامرة تطلع شيء يقول طلع من مكة وماشه في المدينة واستقبلوه وكذا وكذا والله يقول لك يا سلام يا أخي دا العلم ذاته يا أخي دير العلماء التوحيد دا فيه مشاكل تقيله لنا عشان أشكد التوحيد يحتاج إلى صبر وبالمناسبة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قائمه في اساسها على الابتلاء روى الامام مسلم في صحيحه ان الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاه والسلام انما بعثتك لابتليك وابتلي بك انتهى الكلام حديث في صحيح مسلم ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم شنو قالوا انا رسلتك عشان شنو ابتليك حتى يسيئوك وحيجيبوا ضدك وحيقطعوك وحيحاصروك وحيضحكوا منك وحيسخروا وحيضايقوك إنما بعدتك لأبتليك ولأبتلي شنو بك أي جزء يسمع الدعوة دي جعترو صلم بنقسم لي جسمين وقال ابتلاء يا بيجا مؤمن ويكون نجح في الابتلاء يا بيجا شنو كافر ويكون سقط في الابتلاء طيب الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله في صورة التغابن والتغابن بمعنى المغبون يعني شنو؟ ها هي الخسارة لكن الخسارة الفادحة وبالتالي المغبون هو الذي يعطي الشيء الغالي ويأخذ عليه الثمن القليل حياتك غالية إن لم تكن الجنة ثمنا لحياتك فأنت مغبون. حياتك دي كان منتهت بالجنة أنت, انت معنا مغبون. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ويوم التغاب تظهر فيه هذه الأشياء وفي يوم التغاب يتحسر الكافر على عصيانه والمؤمن على نقصه في إحسانه. المؤمن ذاته بيحصل له غُبول، لأنه إذا كان أحسن بيشوف نفسه ما كمل الإحسان، كونه ما كمل الإحسان ده بيجبر يوم ال ال القيام يوم القيامة شنو؟ ها غُبول، بيشوف نفسه إلز غُبول. وبالتالي في سوره التغابل يقول جل جلاله ومن يؤمن بالله يهد قلبه طيب لماذا استدل المصنف بهذه الآية استدل المصنف بهذه الآية مستدلا بتفسير علقمة علقمة رضي الله عنه ماذا قال قال يهد قلبه الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله وبذلك يوفق من الله لموقف صحيح في المصيبة يقوم على الصبر والرضا فلا يجزع ومن يؤمن بالله يهدي شنو؟ يهدي قلبه وهنا ارتباط وثيق بين إيمانك والصبر هل يتصور الصبر الذي يؤجر عليه صاحبه من رجل لا يؤمن بالله؟ او من مؤمن ضعيف ما الذي يدفعك الى الصبر ويقويك عليه الذي يدفعك الى الصبر معرفتك بالله وحسن ظنك به وبالتالي اصلا الصبر نتكلم عن الصبر بعد شويه بعدما نتكلم عن علاقه الصبر بالايمان نتكلم عن الصبر شويه الصبر اجمع تعريف بالصبر الوقوف مع البلاء بحسن الادب دشن الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الادب ربنا ابتلاك تتادب مع الله الجزع خروج عن حد الادب وبالتالي ينافي الصبر وذلك قال تعالى ما امر باي صبر قال واصبر صبرا جميلا ليس معه شكوى الصبر الجميل بغير شكوى تكون صابر والناس ما عارفين ذاته إنه حاصل ليش شلو ما تكلم الناس اصلا يا أخي لو إيمان إيمان تجيل والله يا أخوانا حكمة الله الناس يعني يحتاجوا إلى إيمان فعله والإيمان هو الذي يولد الصبر ويولد سائر مقامات الدين وكأن مقامات الدين المرتبطه بالقلب والسلوك تنبثق وتخرج وتزدهر بالايمان الايمان ده مهم شديد والله وبالتالي الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الادب وهو ينقسم الى قسمين اساسيين مش نوعين قسمين القسم الاول الصبر بالنظر الى افعال الله الشيء بيعمل الله فيك ده الصبر واجب والقسم الثاني بالنسبه للنظر الى المصيبه المصيبه الوجعت يعني مثلا زوجتك عربت محروقه اتكيف اتكيف ها لازم يزعل زعلوا ده لا ينافي الصبر لانه يرتبط بالمصيبه بعين المصيبة فقدت ولدك ده ده شنو مصيبة ربنا يا اخي سماها مصيبة الموت ربنا سماها مصيبة الموت سما ربنا شنو مصيبة لو في واحد قام متأثر وبكى هل هذا ينافي الصبر لا ينافي الصبر لأنه تألم للمصيبة هذه طبيعة في البشر إلا يكون ما بشر اما بالنسبه لنسبه الفعل الى الله ليس له اي صبر الا ايصبرا ال اذا نسب بالنسبه لفعل الله الصبر وبالنسبه للمصيبه الصبر رضا وبالتالي هو مستحب يعني ما يقول لأي ذو لازم تقول تكون راضي وما تاثر نهائي في ذو ما يتاثر نهائي ويكون صابر ده ما يسمى صابر هذا يسمى شنو راضي والرضا أعلى من شنو أعلى من شنو أعلى من الصبر الصبر في الأخدار يولده أنا دار أصبر أصبر نفسي كيف واحد يقول الله أنا بالضايق ما داير, داير أصبر أصبر كيف أولا بالإيمان بالقدر وأن كل شيء مكتوب وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن الأقلام رفعت وأن الصحفة جفت كان استيقنت تصبر ده واحد اثنان. النظر إلى جزاء, جزاء الصابرين وثوابهم إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب ده بخليه شنو بخليه شنو بخليه شنو يدفعك ويخرجك إلى الصبر الأمر الثالث الذي يعينك ويدفعك إلى الصبر معرفة أن عدم الصبر لا يعيد شيئا أن عدم الصبر لا يعيد شنو لا يعيد شيئا ولا تحصل من ورائه إلا الهم قول ما صبرت حيعمل شنو يعني الحصل ده حصل العربية تحرقت كويس المال تبشتل حصل حاجة رفضوك من الشغل ده تسوي شنو ما تروح تجزع. يعني يقول جزعت وبكيت وقورت وإي حاجة عصر شنو بل عدم الصبر لا يعيد شيئا مضى ويدفع إلى شماتة الأعداء بدر ما انت تتتتتتتتتجزع يقولك بالله عيليه عيليه وحارجاه الحكاية حارجة شديدة عجبني له ما ربنا قال ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يطرح ابيان فنال بيش ماتوا قولك والله تمام عجبني له كويس وبالتالي انت اصلا ما عندك طريقه إلا شنو إلا تتصبر ومن يتصبر يصبره الله وسبحان الله الصبر ذا أكسام بالمناسبة جسم من ربنا يعني ربنا يريد الناس الصبر ويل ويلهمهم الصبر بعد الصبر إما أن يكون صبرا على الطاعة والطاعة تحتاج إلى صبر إخواننا الطاعة تحتاج إلى شنو ما في صبر في الطاعة دي العبادة دي دير صبر الصلي دير صبر وامر اهلك بالصلاه وشنو واصبر واستبر عليها وبالتالي ادرس داير دا صبر قال تعالى اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي بالله زوك كنت قاعد في الدرس اول ايام الشيطان يغلغلوا يقول له عندك موضوع مهم جدا مش حصله. يقوم يعد كله ونسوي راجع العشاء البعاد في الدرس ده ده الصبر لأنه طاعة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجه وبالتالي الصبر على الطاعة بعد ذلك الصبر عن المعصية انت عشان تمسك نفسك من المعاصي بتحتاج لصبر الصبر الثالث الصبر على أقدار الله العلماء يقدمون الصبر على الطاعة ثم يأتي في المنزلة الثانية الصبر عن المعصية ثم الصبر على قدر الله يعتبر الصبر على قدر الله ليس من كسب العبد إنما هو من اختيار الرب ده يختار لك الله تعمل شنو؟ تركز أما كون يصلي وما يصلي يمشي الجامع يخي سماه رباط انتظار الصلاه بعد الصلاه شنو؟ فذلك وشنو؟ الرباط ده الصبر ده وبالتالي هذا يسمى بالصبر الاختياري الصبر على الطاعة وعن المعصيه صبر اختياري والصبر على الأقدار يسمى صبر شنو؟ إجباري طيب وفي صحيح مسلم عن أبيه هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر. اثنتان في الناس هم هما بهم كفر. الطعن في النسب والنياحة على الميت. بهذا الحديث تبين لنا صدق تبيب المصنف للصبر في كتاب شنو التوحيد ليه؟ لأن ضد الصبر كفر ولا ما كفر كفر لكن هل هو كفر اعتقادي أم هو كفر عملي كفر اعتقادي ولا كفر عملي كفر عملي إخواننا زول ناح نكفر الدولة كلها ولا كيف نكفر الدولة دي كلها فبالتالي ده هذا كفر عملي يعني المعاصي شعبة من شعب الكفر كما ان الطاعات شنو شعب مش شعب شنو الايمان مثلا والحياء شعبة من شعب الايمان وادناها اماطه الاذى الاذى عن الطريق برضو ايمان وبالتالي لما قال صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر قال شنو الطعن في النسب والنياح على الميت الطعن في النسب أن تشكك في أنساب الناس وهذا يشمل قسمين أو جهتين الجهة الأولى أن ينفي والد نسب ولده طبعاً لدي مشكله كبيرة يقول له دا أه؟ ما ده ما شون ما ولده ده يتبرأ رب العباد منه يوم القيامة على رؤوس الخلائق والأشهد من جحد ولده وهو ينظر إليه يقول دموة او أو يشكك يقول لك دموة فلان وخطورة المسألة أنها ممكن تقلب الأمور رأسا على عقب. كده إذا تسامى زول إنه ما ودبوه هيعصوا شنو والله يجيه حاله نفسية وده معناه إنه أم ثانيه ومعناه يمكن أخوانه ده برضو ما أشقاه وأمكن أخوان دزات آباء تانين وأمكن بالجرجر جرجر ها اي مسألة كبيرة جدا من الناس والنياحة ناحي نوح نوحا إذا بكى بصوت عال واختلف العلماء هل النحيب يناك الصبر هو من النياحة في زول يبكي دموع جارية وقشقش فيها وفي زول يجهش بالبكاء يبكي ويرفع شنو يرفع صوته وفي واحد بينتحب يرفع صوته شديد لا شك ان رفع الصوت بالبكاء ينافي الصبر انما قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح إن العين لك يدمع وإن القلب لا يحزن وعموم الشكوى لا تنافي الصبر لو زول اشتكى قال أنا عندي صداع والله هل ده صابر ولا ما قال أنا عندي صداع لا لا ماذا الصبر جميل لكن لا نستطيع أن نقول ذلك لحديث البخاري أن عائشة قالت للمسلم ورأساه فقال لها بل أنا ورأساه فبالتالي الصبر أو الشكوى لمن يمكن أن يواسي يعني أنت بتقول أنا عندي صداع لهم كان بتقول له دكتور أو زول ممكن يقول لك ادك فائدة يصبرك عندك كويس لكن كان بتكلم ايج في الشارع او انا عنده صدع ده الاشك انه ينافع شنو؟ انه ينافع الصبر طيب الحديث هذا فيه فائدة مهمة ان الشارع قد يسمي بعض الاعمال كفرا وبالتالي لا ينزم من هذا التكفير الاعتقادي يعني لا يكون كافرا كمن هو كافر أصلاً أعطيك مثال قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاباً بعض وقال سباب المسلم فسق وقتاله كفر لكن أثبت أن المؤمنين يقتلوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هنا كفروا هنا قال مؤمنين. معناها المنفي في الحديث كمال الإيمان والمثبت في الآية أصل الإيمان واضح أو ما المنفي في شنو؟ في الحديث؟ كمال الإيمان وبالتالي من ناحد لا تكفر كفرا يخرجها عن الملة يعني زي سلفاكير كده مثلا؟ واحدة مرة مسلمه ناحد زي سلفاكير؟ ها؟ ما هم كده صلاة زي سلفاكير؟ وزي جورجي بوشي يعني ولا كيف ها لا لا ها قال شنو لا السياسة كيف عسل فاكير تقوله مؤمن ولا شنو داريت تدخلو الدين يعني تدخلو إسلام ولا كيف داريت انت أسلم ولا شنو هاي وبالتالي كويس أو أي زول ثاني يعني منو تقول مثلا بطرس غالي ولا بلو ها زي بطرس غالي ولا بوش ولا زي سارون ده كفر عملي وليس كفر تلدى مؤمنه ويقول الله استغفر الله والله يتوب علينا ويصلوا اي حاجه فهذا كفر شنو كفر شنو كفر عملي طيب ولهما اي للبخاري ومسلم عن ابن مسعود الصحابي جابر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابن مسعود كما قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام مر عليه وهو في مكه ومن سعود من من هذيل من اضعف بطون العرب كانت وكان يرعى غنم هو هو آه آه هو صغير عشان كده لما قتل أبا جهل قال له أبو جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا يا راعي الغنم فبالتالي كان يرعى الغنم والنبي سلم في بداية نبوته فمر عليه وجده يرعى غنما فأمره أن يسقيه شيء من لبنها. فاعتذر ابن مسعود بأنه أمين على الغنم وأنه لا يستطيع أن يتصرف فيها بغير إذن مالكها وما فاتت هذه المسألة عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد شاتا حائل يعني ما أتاها فحل اصلا تكون قبل كده ما أولك اصلا لأنه لا يتصور اللبن إلا في شنو إلا في شاتا أيوة زع عليها الفحل وهي يعني ترضع فقال له, له إنما أريد شاتا حائل فجاءه بالشاتف فسمى الله على ضرعها فدرت واجترت لبنا وكان هذا موقف قد هز المسعود مسعود لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة قال له إنك غلام معلم قبل ما يخش الدين لأنه تصرف تصرف زول أصله نظيف ومعدن اصيل قال له إنك شنو غلام معلم فبالتالي سعود غلام معلم رضي الله عنه مرفوعا ومرفوعا أصح ما قيل في المرفوع أن هذا ما قاله صحابي بلفظه ولكن المعنى قد سمعه ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض المرفوعات أن يقول الصحابي قولا لا يمكن أن يقوله الصحابي من تلقاء نفسه ولا يمكن أن يقال هذا القول لمجرد العقل مثلا الصحابي تتوليك عن الصراط يقول ما قال يوصل لهم قال براء وقال في الصراط بيحصل كده كده كده كده نقوم نقول قاله ابن عمر وله حكم الرفع ليه لحكم الرفع لأن ابن عمر لا يتجاسر ولا يتجرأ أن يتكلم في أمر الغيب إن لم يقل له مستند من رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، وله ما عن المسعود مرفوعا ليس منا، وأيضا هذا يفيد أن ضد الصبر ينافي كمال كمال التوحيد ليس منا، وأيضا ليس منا تفيد أنه من الكبائر أجرف فيه ليس منا يدل على أن ما قال في ليس منا من الكبائر ومعناه ليس على منهجنا ولا على أخلاقنا ولا على مذهبنا لكن لا نقول ليس على ملتنا وإلا لكفرنا الناس بالكبائر. الزواج سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني زول ماذا لتزوج حتى ولو تقشفا وتعبدا قد يكون ابتدع لكن لا يكفر من غشنا شنو؟ فليس منا أي ذل بغش برد الدين والله يكفر كثرة الناس لو قلنا من غشنا فليس منا على ظاهره والله يكفر كثرة الناس صح على ما صح دي مشكلة كبيرة بس كده قال عليه الصلاة والسلام وهذا يعني كثير وهذا يراد به ضرب من ضروب التعليم ترهيبا وتخويفا ووعيدا ليس منا من ضرب الخدود وهذا تصرف ينبئ عن الضجر وعدم الصبر وشق الجيوب الخدود معروفة يراد بذلك الوجه كويس والموضع الذي أسفل العينين ده يسمى شنو ده خد وشق الجيوب الجيب المناسبة هذه الفتحة ده الجيب وبالتالي قال الله للنساء و بخبرهن على جوبهن على جوبهن ده جب كويس و الشق و الفتحه تسمى جب وثمود الذين جابوا اي شقوا جابوا الصخره بالواد او قطعوا الصخره بالواد والإنسان الانسان عند الفقهاء من قطع ذكره يسمى مجبوب عند الفقهاء يسمى مجبوب يتكلم في العيوب في الزواج وكده يقول لك ولا يزوج عنين ولا شنو ولا مجبوب معروف يعني كويس العنين الذي لا يحصل له انتشار كويس والمجبوب هو شنو هو المقطوع وبالتالي المحل دي مقطوعه على مقطوع ها فتحها ألا ما فتحة فتحة شاكيدة قال آآ وشق شنو هنا بهنى الناس يعملوا الكلام ده انسك جلابيته وشق الجلابية الزول مات والجلابية خسرتها كويس وقوم شوف شغلتك ما عندك شو بالك شنو لا تصوب الشاني الزول مات والجلابية خسرتها وما بيجي راجع قوم يا زول استغفر الله وغسل وشك وامشر بس لك الجلابية وتعالى وبالتالي ده من ما ينافي الايمان قال عليه الصلاه والسلام ودعا بدعوة الجاهليه والجاهليه اصلا مضافه الى الجهل كل ما من شانه ان يناسب الجهل ويوافقه ويلائمه يعتبر شنو أه؟ جاهليه ودعا بدعوة الجاهليه أي تكلم بكلام أهل الجاهلية عند حدوث الموت إما باشعار وإما بترنيم وإما بكذا وبالتالي والله في نسوان؟ طبعا نسوان بنوحا اكثر حاجة والله ينوح النياحه أنت طبعا تكون بتاع الفزول يوصفنه لك وصف والله كماده تبكي تبكي تبكي بقى من أعماقك والله الحظيم ف يعني خطرات جدا طيب قالوا عن أنس أنس رضي الله عنه ايضا من من انتسبوا إلى شرف عظيم وافتخروا بعمل جليل وهو أنهم كانوا من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الفخر لأنس ولكنه كان خادما هو هو هو طفل صغير كان خادما نجيبا وواعيا حتى أنه حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام كثير من الروايات ثم من وعيه وكمال علمه وفقهه وأدبه رضي الله تعالى عنه أنه تأخر ذات يوم على أمه فجاءها من الليل متاخرا فقالت له اين كنت يا بني؟ قال لها أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته قالت له وما حاجته؟ قال ما كنت لأفشي لك سره لو اتكلم قلها مشهور الفلاني معناه طلع السريك الوصول ما دير الخبر ينتشر ففرحت لذلك فرحا شريدا لكمال عقل ولدها وقالت كن هكذا يا بني يعني رجع أمه ما وراها يا أخي نحن نشوف يكلمون بأي حاجة كان جزول باع سمك في الشارع يقول له يبيع السمك في الشارع ما يبيعه يا أخي أي حاج ينضم بها يقول لك فلان دق فلان وفلان زكوا وفلان سبوا اي حد يكلمه يبقى كويس وبالتالي عن انسل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له بالعقوبه في الدنيا طبعا يا اخواننا الحديث في الترمذي وقد صحه الالباني واخرجه في السلسله الصحيحه اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له بالعقوبه في الدنيا وهذه النقطه تحتاج الى فقه اولا المصيبه التي تقع على العبد مصيبة او نوعان من المصيبه شوفوا كم ده اخواننا بفهم النوع الاول ان تقع المصيبه لطائع بار وليس لعاص فاجر فتكون المصيبة رفعة للدرجات وزيادة في الحسنات وإعلاء للمقامات ومنها من هذه النقطة بلاء الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء ما عقوبة إنما رفع للدرجات النوع الثاني مصائب تقع على العباد لمعاصي كعقوبة له وهذه على ضربين أن تكون المعص المصيبة على قدر المعصية واحيانا تكون المصيبة أكبر من المعصية نحن نقول يعصي عصي معصية لكن المصيبة تجيب تكون شنو كبيرة شديدة هذه قد تلحق بشنو بالاولى بمن وقعت عليه المصيبه من باب شنو من باب الرفعة فجزء يكفر والباقي من المصيبه شنو يرفع عشان كذا يقول لك اجر وعافيه وكفاره قد يكون كفاره وقد يكون وقد تكون باب اجره ولا يلزم من المصائب المعايب يعني ما اي زول جاءت مصيبة الله غضبان عليه في واحد تجيه مصايب يقول لك يا زوج الله غضبان على غضب الشري مصايبه كثيرة خلاص بالله ما يطلع المصيبة اللي يخش في المصيبة تقول ده عمل شنو له عمل شنو يا أخي ما عمل أي حاج فش أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ويبتل الرجل على قدر دينه وكلما قوي دينه وكلما اشتدش له بلاؤه وقوله إذا أراد الله بعده خيرا عجل له العقوبة ذلك ربه أما هو ليس عليه أن يتعجل العقوبة ما تقول الله يا الله أخذ حقك مني حس بس انتهي حس حر حر والله ربنا يبتليك تكره حياتك ذاته ما بتقدر يا خمك ربنا تعصي ويتوب عليك وما ينتقم منك وفي الله رأى عليك يا أخي بعيد على الله ما بعيد ولذلك في الحديث أن الرسول مر على الرجل على في بيته من الرجل من الأصار قال وجد وجده قد انصله حتى صار كأنه فرخه قال ليك بيكا زي السلسيوة مني أنا الحديث ما فيه مني أنا السلسيوة يا بي يعني مزعمت بس كده فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاده مريضا حديث الصحيحين قال له هل دعوت على نفسك او سالت مساله قال قلت اللهم ما كنت معاقبا معاقبني به في الاخره اللهم عجله علي في الدنيا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تطيقونه لا تطيقونه ما بتقدروا لا تطيقونه وان كان احدكم قائلا فليقول اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إتفعى يا خير ما بالذكر. وبالتالي دائد ربنا. فهو ليس لطلب العبد لتعجل العقوبة. وليس أن الله. دين أخوان جدا. يعجل العقوبة لمن يحب. بعض من يحب يؤخذ لهم العقوبة ويغفرها لهم في الآخرة. انما هذا لمن اصابته مصيبه ليتسلى لما تقع عليك مصيبه بعد معصيه عشان عشان تعمل شنو عشان شنو عشان تصبر وتستدعي الصبر وكذا وبالتالي اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له بالعقوبه في الدنيا واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. وهذا صحيح لأن عذاب القيامه أشد وأبقى وأنكى وهنا متطرق إلى مسألة مفيدة أزنوا أنا حميدكم شرحنا هذا الحديث لكن بقيت مسألة في هذا الحديث إذا أراد الله بعبدي خيرا عجل له بالعقوبة بشنو بالعقوبه هنالك اشياء سماها شيخ رسام تيميه الاسباب العشر الدافعه والرافعه للعقوبه في الدنيا والاخره الاسباب ياتها شنو العشر التي توجب الرحمة والمغفرة طيب اول شيء هو التوبه والتي يكون لك ان تتعب عليه وتتعب عليه وتتعب عليه وتتعب عليه عليه عليه وتتعب عليه وتتعب عليه وتتعب عليه وتتعب فتبقى والد هذا يدفع عنك عقوبته في الدنيا وفي شنو وفي الآخرة بعد التوبة الاستغفار والفرق بين التوبة والاستغفار إذا تغايرا يعني صارت دبرا ودبراو صار ودبر لكل معنى مختلف يكون الاستغفار مقدمة للتوبة الاستغفار بالقول والتوبة بشنو بالعمل والإقلاع والترك وكذا لكن إذا ذكر الاستغفار وحده شمل التوبة بكل شروطها قلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدران وكذا وإذا ذكرت التوبة لوحدها لا يمكن أن يتصور توبة بغير طلب استغفار مغفرة من الله أما إذا ذكرت التوبة والاستغفار في مكان واحد أو في موضع واحد يعني أنهما لا يترادفان انما يتغاير قال قلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه بالتالي الاستغفار قبل التوبه واضح الاستغفار تقول اللهم اغفر لي ده بيشيل الذب السبب الثالث دعاء اخوانك لك وانت حي ودعاء اخوانك لك لك لك ودعاء إخوانك لك شنو وانت شنو وانت ميك ومن هنا شرعت صلاة شنو قد زول الله ما يغفر له يجو ناس يصلوا عليه ويغفروا له في الصلاة وإلا لماذا شرعت زولكم ما تاب لالله أو تاب الله ما يقبل منه يجو ناس يصلوا عليه الله يتلو ها يقبل شنو دعاهم فيتوب عليه دعاء إخواني لو في الدنيا وشنو؟ والآخرة الحسنات الماحيه ولا دين مركب اربعه ولا خمسه أربعة التوبة والاستغفار والدعاء حيا وميته والحسنات الماحيه يكون ذل عمل ذنب ويعمل حسنه تمحو الذنب وهذا منطوق القراني ان الحسنات يذهبن السيئات لكن هنا سؤال فقهي مهم جدا الحسنه بتمحو السيئه لكن الحسنه بعشر امثالها الحسنه بعشر امثالها بتمحو سيئه واحده قصابة و الحسنه الواحده بتمحو عشره سيئات ها بواحدة. بواحده ها ود شنو الصحيح أن الحسنة الواحدة تغفر عشر سيئات لحديث في ذلك في السنن قول النبي عليه الصلاة والسلام قال تكبرون وتحمدون وتسبحون عقب كل صلاة عشر قال هذه مئة وخمسون صح؟ صح؟ ولا ما صح؟ أه؟ صح ولا ما صح؟ الظهر ثلاثين والعصر ثلاثين والمغرب ثلاثين والعيشة الدول فيه الثلاثين مئة وخمسين قال في, الميز في الميزان ألف وخمسمائة أيكم يفعل في اليوم والليلة ألف وخمسمائة سيئة فدل على أن الحسنة الواحدة إذا كانت بعشر حسنات تغفر وتمح عشر سيئات لكن في الغالب في الغالب الحسنات تمحو السيئات من الصغائر وليست الكبائر ودي مشكله ليه قال تعالى الجمعه الى الجمعة ورمضان الى رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما لم ما لم تغش كبيره وبالتالي حتى حديث عرف أنه يكفر سنة ماضية وسنة قابلة في الصغائر لأنه إذا كان صوم يوم واحد نافلة إذا كان صوم شهر كامل فرض لا يغفر إلا الصغائر فقط صوم يوم نافلة يكفر الكبائر لا يكفرها طيب متى تكفر الحسنة الكبائر؟ اولا اجل حسنه تكفر الكبائر التوحيد التوحيد يكفر اي حاجه يكفر الزنا ويكفر اي حاجه التوحيد حسن ولا ما حسن التوحيد التوحيد حسن ولا ما حسنة اكبر حسنه ايوه التوبه حسنه تكفر الكبائر ازكى المعطاعات التي تقارنها احوال قلبيه تذلل وخضوع وإخلاص وصدق وإن كانت طاعات صغيرة فإنها تكب تكفر معاصي كبيرة وتصير الحسن مكفرة لما قارنها من الخضوع والذل ولما قام في القلب من الإيمان والاعتقاد واضح؟ وبالتالي في بني إسرائيل امرأة سقت كل في صحراء لقيت الله فغفر لها وكانت من بغايا النساء بغايه معناه بتمتهن الزينة مهنة معناه لا زنت مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعه ولا عشرين ولا مين سجد كلب انت عارف زنيا واحدة كان سجيت الناس دي كلها كفر. خلي كلب لكن ليه ليه غفر لها لأنه قام في نفسها من الخوف وتأني الضمير والصدق والإخلاص والدليل على أنها مخلصة انها سقط كلب واي رياء في سقيا كلب في صحراء ما في رياء وبالتالي سقيا كلب معه اخلاص نيه وقوه توبه وانكسار قلب لله يكفر الزنا وما في ذلك التكبيس مع الحسنات ياتا الماحيه خامسا المصائب المكفره ممكن تجيك مصيبة في مالك في نفسك في في ولدك في كده تكفر ليك. سادسا إهداة ثواب الأعمال الجائز اهداؤها في الشرعي من إخوانك المؤمنين بعد أن تموت. طبعا إخواننا يجوز ممكن تصدق أطلع الآن ميت أقول دي لفلان ميت ما عندي معه أي صلة بس كان أخوي في الله ممكن تصدق له. يجوز ويصل الثواب وبه يخفف عنه العذاب و نمره كم نمره 6000 مش كده نمره سبعة ضغطه القبر يا اخواننا شوف ربنا رحمته كيف عملت حاجات غلط ضغطوك في الغبر ما بيعذبوك ثاني يوم القيامه بيقللوا لك العذاب يعتبر له جزء من العذاب ضغطه القبر ما له تكفير بعد ضغطه القبر الشفاعه في شفاعات كثيره الملائكه تشفع بالنسبه والانبياء يشفعون والشهداء يشفعون. بشفع شهداء بل المؤمنون يشفعون كما في صحيح المؤمن مؤمن عديد ما الشهيد ولا حاجة يشفع في الناس اللي كان بيصنلوا معي وقلت يا كان بيصلوا معي يا الله يشفع فيهم دي برضو بيشنو بترفع العقوب ويتكفر بعد ذا أهوال القيامة انت عارف كان قلبك انقطع وخفته وكذا ده اللي يخفف لك دا من رحمة ربنا ده من ركب نمر تسعة نمر عشرة بقيت سفاعة ارحم الراحمين في ناس بعد كل ما يخلصوا ولسا يكونوا وسخانين يضغطون في الغبر ولسا يفضلون حاجات ويوم الغيام يقوموا وناس يشفعون فيهم وبعد دا بعد ذا إلا رحمة رحمة, رحمة رحمة وفي ناس كما أدركت رحمة رحمة الرحيمين لابد من دخول الكير والاصطلاء في النار لا يطيبه إلا النار في مؤمنين ما بنظفني لنا بس نر طيب بقي حديث واحد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وهذا الحديث يعتبر عمدة في التخفيف لمن أصابته مصيبة قال وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم وهذا يؤكد ان ليس كل المصايب معايب ما اي مصيبه لانه زوده شنو ربنا غضبان عليه الناس اي زوده بديه مصيبه ولذا الله غضبان على غضب شريط خلاص نعم كيف انت على درفور شنو يعني مصيبة أي مصيبة أيه؟ أي مصيبة على أهل البلد كلهم كويس والله قد تكفر لأهلهم لأنه أنت في النهائم تقول أن لم تشديد لكن زول يعني ولده مات بيته حرقه أكيد بكوشلو، شنو بيكون أصابته مصيبة لكن المؤمن في مقام الأدب مع الله عند البلاء لما يصيبه مصيبة ما يقول لأنه أنا الله بحبني وإيماني قوي، والله ابتلاني يقول أنا عاصي وربنا يتجاوز عننا عرفته؟ هو يقول كده لكن الناس ما يقوله ما يقوله فلان ده خلي بالك مجد كبير موية من تحت تب ربنا دمره دمار شريف أتقول كده لأن الله ممكن يعافيه ويبتلك لكن المؤمن لما أص... لما تصيب بقول شنو تواضعان كذا بيقول انا مؤمن والله صابني. ها مع ان الناس عندنا كلمة يعني جميلة يقول لك المؤمن مصاب كلام صحيح في مقام التخفيف قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الصخط هذا اخر يفترميذي طيب نبقى مع مسائل الباب اقرأ شيخ النبيل. الله محمد وحمن المساعد والأولى والأسير والآلاء والسلام. أي. الآية التي بدأنا بها شنو ومن يؤمن بالله يهدي قلبه <تصفيق> الإيمان الثاني شنو اللي هي من الإيمان بالله الصبر يعني أن الصبر من شنو من الإيمان بالله من صبر هذا الله قلبه للصبر ووفقه للثبات والتجلد نعم <تصفيق> الطعن في النسب وحكمه وذلك أنه من الكبائر لأن السلف قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، فكون ذكر الطعن في النسب دل على أنه من الكبائر، وإلى أن قلنا أن أقل حالات هو الشرك الأصغر، والشرك العملي أو الكفر العملي والكفر الأكبر الأصغر، وبالتالي هو أكبر من الكبائر، نعم. أيوة، مر علينا حديث مسلم، حديثه. ابن وسعود او حديث الترمذي ولا ولا مسلم حديث ابن وسعود نعم <تصفيق> اللي هو الابتلاء هذا من علامات حب الله لعبده <تصفيق> اراده الله به الشر وهو تاخير العقوبه نعم صحيح الابتلاء من علامات حب الله لعبده إذا أحب الله عبداً ابتلاه نعم صحيح بقوله فمن سخط فله السخط يعني سخط الله عليه وده يدل على أن هذا محرم نعم من رضي رضي الله شنو عنه طيب نكون بذلك قد انتهينا من هذا الباب آآ الأسئلة دي ما شنو ده طيب اشتريت قبل ساعة ذهب بأربعين ألف وبعد ساعة يشتري منك نفس البائع بثلاثين ألف ما حكمه أجاب هو؟ إذا كان بدين يعني تستعمل ذهب بأربعين ألف بدين كويس و تبيع عرب شنو بثلاثين ألف دا عين بيع العينة. بيع محرم دا بيع العينة. وزائد ذلك بيع من الربا دخله ربا آخر الربا في الأصناف الربوية اللي هي من الذهب وال... والذهب والنقد عندما يجعل الذهب والنقد واحد يعتبر هذا لا يجوز ب... الذهب باجل لا يجوز ب... الذهب ب اجل لاتحادهما لاتحاد النقد المال الورقي والذهب في العله وهي الثمنيه الذهب ثمن لاشياء والنقد شنو ثمن فطالما أنه متحداء في شنو في العلة ممكن نقول اختلفات في الجنس لا يجوز أن أن يحصل بيع بشنو بأجل فيكون دخله الربا من شنو من وجهين وهذه المعاملة محرمة مركبا تحريم مركب تحريم أنه بيع عين ومعلوم أن هذا سبب الظل في الأمة إذا تبايعتم بالعينة هو بيع محرم هو من الربا كويس أما إذا كان بنقد اشتريت منه ذهب بأربعين الفترة واربعين الفترة وشتاة ذهبك وتالي بعد ساعه يبيع علوبه بثنتين ألف ده ما فوق حاجة لكن الجابرة شنو ظاهر من السؤال أنه يقصد شنو ها يقصد العينه وبالتالي هذا محرم يقول ما معنى قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب ما هو المقصود بذكر الله؟ القرآن هو القرآن اله هو الكريم أم هو لفظ الجلاله أولا القرآن أجمل الذكر قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر ربنا السماوات ذكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا ذكر لك آ وقومك وقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو إلا شنو ذكر وقرآن مبين وبالتالي القرآن ذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لكن هذا لا يمنع أن يكون الذكر هنا جميعا وعد ذكر المشروع أما الذكر بغض الجلالات فليس مشروع يا عزت يقول الله الله الله الله الله ده ما ده ما جايز يا لطيف يا لطيف يا رطيب يا حيا حي قيوم يا حيا حي حيا حيا حيا حي. ده ما جايز ما جايز لأن رسل الله ما ذكر ربنا كده إنما كان يذكره ذكرا كاملا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا أرحم الراحمين ارحمني يا الرحمن ارحمني يا لطيف الطف بي أما زي يقول الله الله الله كده هذا لا يجوز طيب هل هناك حديث صحيح يقول فيه وسلم من رأى منكم ما يعجبه فليأتي أهله فإن البضع واحد هو يعني حديث صحيح مسلم حديث جويرية ليس بهذا أو حديث أو حديث زينب ليس بهذا اللفظ يعني إذا رأى ما يعجبه من النساء كويس قال فليأتي أهله فإن ذلك أسكن له يعني لو أنت عجبتك مرة في الشارع وأثار الشهوة حتى تكون هذه الشهوة يذهب إلى أهلك وأتي امراتك بالحلال وفي بضع احدكم شنو صدقه هذا اذكى لنفسك هل يشترط في التوبه ان تكون لذنب معين وهذا القول اتوب الى الله في جميع الذنوب والمعاصي غير صحيح لا يلزم ان تكون التوبه بذنب واحد يمكن ان تكون التوبه عامه من جميع الذنوب اللهم اغفر لي ما قدمته وما اخرت وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به ذكر ذنب ده،, كم ذنبي ده؟ طيب فبالتالي يعني يجوز. طيب يقول هل القول بأن السرطان شهادة لمن مات به قياسا على الطاعون، وليما يعانيه صاحبه من عظيم الألم والوفاة الحتمية؟ ده سؤال مهم. القياس لا يبعده، ولكن الأخذ بظاهر النص يبعده. يعني لو قلنا بالقياس لماذا جعل الطاعون شهادة لما فيه من الألم والمعاناة وكذا عرفت لكن قد يكون بعض السرطانات شهادة مؤكدة مثل السرطان البطن لانه المبطون ماله شهيد مثلا عرفت فلو أخذنا بالقياس يمكن بجامع اتفاقه ما فيه العنة وهي المعاناة والألم شنو أه؟ الشديد أه ومعدي وأيضا فيه من الصبر ما فيه وهو وباء لكن الذي يظهر لي أن القياس قد يكون بعيد لأن في أمراض كثيرة كانت تظهر ما سميت بشنو بالطاعون إذا خطب شخص فتاة فما هو ما فما هو ما يباح له وما يحرم عليه هل يجوز الخروج معها إلى الدروس يا كدروس ما يجوز دروس رولي كيمياء هي ولا فيزياء ولا الرياضيات ما يجوز والمناطق العامة إذا كانت دروس بجوز بجوز ممتازة عبود مفجوز أم في ذلك خلوة وحرمة ليس مدرات تكون ذلك خلوة لكنها حرمة لأن هذه فتنة ما تركت بعد فتنة أضرأ هل يتبع النساء والمرأة المخطوبة تعتبر أجنبية وإذا كان يشترط لذلك محرم فما هو شروطه وصفات أول حقيقة ما يشترط محرم ذات نريحة من الأول من الاخر لكي ما أقول يعني شروط وصفاته شنو؟ في ناس بيعملوا شنو؟ اجي سوق البت ولأن زول عامل فيها عنده دين بسوق خطيبته ويرسلوا معاون الشافع الصغيرون في الروضة أو في سنة أولى ابتدائي يقول لها مش معاون كويس؟ يا خب هل حرمه الحرم لأنه ما زول يعيش في مكان عام يعني هيكون في خلو كيف؟ قد في خلوه كاملة لكن هذا محرم لأنه أجنبي وهي شنو؟ أجنبية يجوز أن يتكلم معها أو أن يذهب ويقابلها في بيت أهلها فيما يخص قضايا ترتيب الزواج كويس ودي ما دار لها يعني كلام كثير ولا دار لها اسكراتش أبو مية ولا أبو خمسة وعشرين اسكراتش أبو عشرة بس بقرب تظل الله تلفون تقول ليه أسمعي العرس ده نعمله شهر خمسة تقول لك انتحانات تنتهي شهر اربعة او في شهر خمسة قول لا يوم خمسة الخمسة كويس كويس وين العقل في الريفيرا في نادي الضباط في الجامع في الحلة يوم كده كده خلاص انتهى اخ اختي بتجي الشيلة المقاسات بتاعت الشيلة انتهى الكلام ده ده يلابو خمسة عشرين نادي اصلا له كلام كتير كويس انتو تعملوا غدا ونحن نعمل فطور انتهى الكلام فيه. ده ده يرنيو هناي ده لس كراسات وبعدين يا أخي في ولا ده لحدث معاه كل يوم نضرب ليه يا أخي انت بتحدث كم مرة يا أخي في أب ما قاعد يسوه كده كل أهم في مفاوضة أب ما قاعد يعمل كده ده, ده ما ده لليس يا أخي عرس يا أخي ده ما ده للا حاجة بعدين قابل له يا أخي قابل أبوه وقابل أخوانه وحدث وكده ما داير إلا كلام كثير طرف. وبالتالي ده ما يعني ما ينبغي أن يقول هل تكفر السيئات يقع إذا كان العبد يقع في كبيرة وما معنى الصلاة الى الصلاة والجمعة الى الجمعة مجتمع الكبائر هذا اجبنا عليه وقلنا متى تكفر شنو الكبائر واحد انه قال لي المسيح الدجال اتولد وين اتولد متين والله ما عاجل قال الدجال متى ولد ما كلمونا يا اخي اتباع لكم حتى اتولد في دجال اعمل حسابك بس قال لي متى ولد الدجال كويس قال وما هو سبب تقييده في الجزيرة <تصفيق> حديث الجساسة ربط لمعاده ووقته ليخرج للناس فتنة قال كما قال السلام وكما رواه تميم الداري عندما راه مقيدا لكن ما ورونه اتولد مثل لكن ده يحسنل به العلماء على أن الدجال لم يولد إن على أن الدجال لم يولد إنما هو شنو مولود موجود أنه شنو مولود موجود اه طيب الاسئله الاخيره قال ما صحة هذا القول المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له وجزاك الله خير لأنه موجود في كتاب هذا الحبيب المحب للشيخ ابو بكر الجزائري لم اقف لهذا الحديث على اسناد لكن اصح منه حديث الصحيحين حديث انس لا يؤمن احدكم حتى يحبك لأخي ما يحبه شنو؟ ما يحبه لنفسه. ااا سؤال هل يمكن للمعالج بالقرآن أن يعرف اسم الشخص الذي ذهب إلى الساحر وعمل السحر لشخص ما؟ هذا لم يرد في علاج القرآن. القرآن تعالج الظور تقرأ له كلام الله وآيات الله وبس ما تمشي تدخل في تفاصيل. واحد يقول لك أمغمنه؟ يا أخي إنت في الجوازات؟ انت في الجنسية؟ يا أخي مالك وما لومه؟ يا أخي ده تعالجوا عالجوا أمه خلا يخملكم الأمه والله إذا كلم ما فيه هذا الندوي إطعام طوالك تقول ليه أمك أمك شون يخملكم الأمه قال تمشي للشيخ قال داري عالدك أول حاج يقول لك أمك يسمى منه إنت أزول مجرب مالكم الأمه أبوه ما بينفع أيوة ده ده معناه شغل بتعصف لي ما تقول لي يقول لك أنت سحرك فلان زول بيعالج بالقرآن وريني علف كيف إنه فلان السحرك ده يعلم الغير الا يكون معه سفلي كويس وهل يقاطع من يذهب الى السحره وان كان من الارحام مقاطعه من يذهب الى السحره على اقسام من يذهب الى السحره ولا يتورع في ان يفعل لك سحرا كان مشيتك يقدم لك اكيد يجيب لك عصير ليمون انت تكون ملاوس تقول خات اللي فوشنو دزاته مشكله صح ولا ما صح صح؟ فهذا قول جمهور العلماء أنه يقاطع لأن الحفاظ على النفس ودرء الشر عنها من الواجب شرعا نوع ثاني، باذهب إلى السحرة ولا يريد أن يضرك أنت وليس بينك وبينه وبين غير عداوة فهذا ينظر في مقاطعته إن كانت نافعه له وترده وتصده وترجعه يقاطع وإن كان القرب منه لانتشاله وإنقاذه مما هو فيه بالنصح والإرشاد وذن يقبل منك نصحاً ولا إرشاد وأنت مقاطعه وخاصاً إذا كان ذا رحم قريب كوالدة أو أخ أخوش شقيق أختك كان ذا طاعتك بكلم منه ويطلع من النار منه فمثل هذا الصبر عليه مع نصحه كويس؟ هو الأولى وهو شنو؟ الأوفا يقول كيف نرد على من يسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويقول الفتنه تخرج من نجد اول حاجه هذا ليس من العدل والانصاف لان الناس يحكمون على محمد بن عبد الوهاب مما قيل عنه وليس مما قاله هو بمعنى انا ممكن اجي بقول لك تعال انت قلت كده وكده وكده وكده تخش السجد تقول لي يا قاضي يا شيخ تسمع كلامي هل دافع عن نفسي من أين حكم على محمد بن عبد الوهاب بأنه فتنة إذا كان من كتاباته كتاباته موجود حس ده كتابه حسي في باب الصبر ده سمعته غير آية وحديث لو كتر يقول لي قال على القمى على القمى لا تلمزي من المسعود أها ده كيف بتقول زود فتنة كل الكلام الذي يقال عن محمد بن عبد الوهاب إنما هو بعدم انصاف يسمعون عنه ولم يسمعوا منه. ده تحكم على محام ذو الهاب أسمع منه. لو جبت لك كتاب بتاع محمد ذو وقطعت لك الغلاف انت حد كيف جدا تقول ده أحسن كتاب كل آيات وأحدهم. وكان قرية الكتاب من الأول منه. الوهابي لا لا يريد يقول لك. انت ما تقرأه. أقرأوا أقرأ الكتاب شوف الحاصل شنو وبالتالي هذا من الظلم ثم محمد بن عبد الوهاب لا تعتبره عالما مسلم سبوا زي ما دايروا زي ما داير لكن في قيامة بعدين ربنا بجيبك اقول أقول لك حاجة قال لك كان في كافر الله دخلوا النار ومسلم ظالم، والمسلم وزنوا ليوا الجنه الجنة رسمي وماشي على الجنة ربنا في باب الجنة يوقفوا يقول له لن تدخل الجنة وقد ظلمت يخرج الكافر من النار ويأخذ ظلامته من المؤمن يرجع الكافر إلى ناره وبعد ذلك يدخل المؤمن الجنة يفتح أداة تنبذوا نبذوا لكن بعد بعدين يتلاقوا بتلاقوا أمام الحق الديان الواحد إن يوم الفصل كان مقاتا طيب قال الفتة تخرج من نجد نجد دي في منطقه القصيم ولاها ثاني شرك المشرق هو العراق ودي بتدرس جميع الو... تعرف علماء الصوفيه العلماء اللي عندهم علم من الصوفيه في القرن السابع والسادس فسروا نجد قالوا ده شنو العراق محمد بن عبد الوهاب ما من العراق محمد الوهابي من وين أه؟ من نجد نجد الحجاز وليس نجد شنو نجد العراق وبالتالي محمد من بني تميم من بني شنو من بني تميم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي في البخاري اشد الناس من امتي على الدجال بنو تميم اكثر الناس سيكره الدجال ده وأقوي جدا على الدجال ده منه أهل منه أهل محمد ذلك ذاته وقبله ناس كتار الأم من بني من بني تميم هل صح أن ابن تيمية حارب التتار مع المعتزله والصوفية صحيح حارب ابن تيمية التتار مع جميع أهل البدع الذين كان يحاربهم في عصره هذا صحيح ثبت في غير موضع من المواضع السؤال الأخير تقول في سؤال واحد لما سبب وظاهر عليه إنها مرأة لانه ما السؤال إلا منه إلا النسوان. الرجل بيسألك في ورية قدردي بسعيلي عندك هذا كلام جميل جدا مختصر مفيد لكن المرأة جبلك ورية قدردي خمسة أسئلة قالت ولا ستة آه حكم تقطية الوجه المرأة، قولان العلماء قول الاستحباب هو قول الأحناف والمالكية وقول الوجوب هو قول الشافعيه والحنابلة ولقد نقل الشوكاني عن أربعين عالم من العلماء أن القائلين بالاستحباب يوجبونه عند الفتن وفي المسألة يجمع هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد